اللهم كن لي <اللي> وليك <كان> وحجتي <الحسن> Yeah. كم يشكو كم تقسو فينا الايام بالدمع كم رجوا والامل يمحو الاعلا يا مهدي بالعشرين يا سجناذا النار يا مهدي من ما زال دم و فوا ان انتظاري فيه انتصاري tezari ya nehdi قصحنا بالطف تحية الثورة يا مهدي بالوعدي دم العاشر ينتظر يا مهدي بالعهدي عند الوعد المنتصر من المحرم النصر أقدم يا مهدي من المحرم النصر أقدم يا مهدي بالطبي لا تنسى ما ساتم تدمي الخاطر بالقلبي كم أرسي أحزان باسم العاشير يا مهدي من زيناد صوت العاشر أحيانا يا مهدي لن نتعاد فيك الصفر عنوانا بسفر زينب مواصل الدرب يا مهدي بسفر زينب مواصل الدرب يا مهدي والدي في حسين يا مهدي <تصفيق> <تكلم> يا كل يا يا درغام بالاسرى انت الرايه يا مهدي للذكرى ان تروح لعاشوره يا مهدي والمجراه فيك يا ذكرى الزهراء ردوا الحزيني بكل عيني يا مهدي